Bismillahirrahmanirrahim Wal fajr Wal layali al-'ashr Wash والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل رب ك بعدين إرم ذات العمات التي لم يخلق مثلها في البلاد، وتمود الذين جابوا. خَرَمَ بالواد وَفِي لَونِ نَزِلَ أُوتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ قَضَا <تصفيق> بَذ إِنَّ رَبَّكَ لَفِي الْمِرْصَاد فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مبتله كَرَّمَ مَنْ وَنَـمَّ فَـيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَ عَلَيْهِ فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون ولا تحابون ولا طام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما يحبون المال حبا جمع كلا إذا دفكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيب يا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن لغد يرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا وَفَقَهُ أَحَد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي